عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس ليس من شيء يقربكم الى الجنه ويباعدكم من النار الا قد امرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنه الا قد نهيتكم عنه وَإِنَّ روح الأمينة ويروى وَأَنَّ روح القدس نفث في رُوعِ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فَإِنَّهُ لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته.